أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين اللهم رحمة من لدنك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم فضلا وتوجها من لدنك تغنينا بهما عن فضل وتوجه من سواك اللهم إيمانا كاملا من لدنك تغنينا به عن كل ما سواك Allahümme islama man mardiyan tughnina bihi an mardiyat Allahumma ihsanan tamman tughnina bihi an kulli ma la Allahümme hidayetan kâmiletan tugniyna biha an kulli l-inhi rafat Allahümme rüşdan kâmilan tugniyna bihi an kulli l-mazalat Allahümme rizan tâmman tugniyna bihi anil fâniyat zailat اللهم اشتياقاً إلى لقائك ولقاء حبيبك تغنينا به عن الاشتياق إلى ما سواك اللهم بشارة من لدنك تغنينا بها عن بشارة من سواك اللهم شفاء وصحة وعافية عاجلة تغنينا بها عن علاج ما سواك اللهم تسليما وتفض وثقة تغنينا بها عن الالتجاء إلى ما سواك اللهم نفسا مطمئنة راضية مرضية تغنينا بها عن رضاء من سواك اللهم تواضعا تغنينا به عن الرياء والكبر والعجب Allahümme lütfem min ladunka tuğneyna bihi an el taafi man siwa ak Allahümme nusratem min ladunka tuğneyna biha an nusrati man siwa ak Allahümme raja an tuğneyna bihi an raja'i man siwa شرحا لصدورنا للإيمان والإسلام تغنينا به عن أي وسيلة سواك اللهم دعوة مستجابة تغنينا بها عن دعوات من سواك Allahümme t'ayyida min l'dunka t'ugniyna bihi an t'ayyidi man s'uwa ak Allahümme salihatil a'mal t'ugniyna biha an kull ma اللهم صداقة واستقامة تغنينا بهما عن كل الضلالات اللهم حسنة من لدنك تغنينا بها عن إحسان من سواك اللهم بر من لدنك تغنينا به عن بر من سواك اللهم معرفة تغنينا بها عن عرفان من سواك اللهم إيمانا كاملا تغنينا به عن كل الانحرافات اللهم إحسانا أتم تغنينا به عن التوجه إلى من سواك اللهم حقا القول تغنينا به عن الأقاويل الباطلة اللهم إسلاما أتم تغنينا به عن كل الزيق والزلل اللهم محبة إليك تغنينا بها عن كل ما سواك Allahümme kulletan wafiyyatan Tugniyna biha an kulleti man siva ki Allahümme rü'yataka wa rizwadaka Tugniyna bihima an kulli Allahümme ikhlاصan kâmila Tugniyna bihya اللهم مجدا وشرفا تغنينا بهما عن تمجيد وتشريف من سواك اللهم أخلاقا حسنة تغنينا بها عن كل خلق سيء Allahümme mededen خاصة tuğnina bhih, an imdadim sivak. Allahümme mafat ve mhabat tuğnina bhih, ma am mafatim اللهم مكنة من لدنك تغنينا بها عن تمكين وتأييد من سواك اللهم درجات من لدنك تغنينا بها عن كل مراتب الدنيوية اللهم ولاية تغنينا بها عن تولية من سواك اللهم حق اليقين تغنينا به عن كل مراتب اليقين اللهم الرشاد الكامل من لدنك تغنينا به عن إرشاد ما سواك اللهم تزكية من لدنك تغنينا بها عن تزكية من سواك اللهم السكينة والطمأنينة تغنينا بهما عن كل وسيلة سواك اللهم سراطاً مستقيماً تقينا وتغنينا به عن سراط المغضوب عليهم ولا الظالين اللهم ذكراً دائما تغنينا به عن ذكر ما سواك اللهم ظفراً بحولك وقومتك تغنينا به عن إعانة من سواك اللهم توفيقاً في خدمتنا تغنينا به عن توفيق من سواك Allahümme galiba ala a'da'ina tuğneena biha an ta'yidi men siwak Allahümme sadaqatan da'ibatan tuğneena biha an izagatı men siwak Allahümme استقامة تامة تغنينا بها عن إضلال من سواك اللهم عناية كاملة تغنينا بها عن عناية من سواك اللهم رعاية وفية تغنينا بها عن رعاية من سواك اللهم كلاءة ميمونة تغنينا بها عن كلاءة من سواك اللهم توفيقا في كل شأننا من الخير تغنينا به عن توفيق من سواك اللهم حولا وقوة تغنينا بهما عن حول وقوة من سواك اللهم فتحاً مبيناً تغنينا به عن فتح من سواك اللهم ملكاً مشروعاً تغنينا به عن تملك غير المشروعات اللهم تقتنس سرائرنا تغنينا به عن الهمة الناقصة اللهم سلامة تامة تغنينا بها عن سلامة من سواك اللهم أمنا وأمانة تغنينا بهما عن كل الخيانات اللهم عزة تامة تغنينا بها عن إعزاز من سواك اللهم مغفرة تامة تغنينا بها عن خزي يوم الندامة اللهم هبة تغنينا بها عن تسأل من سواك Allahumma rızka halalan, tuğnina bhi'ye an klli müharrmat. Allahumma ilm al duniyan, tuğnina an klli ma la yaniyat. Allahumma rıfge an اللهم عزة تامة دائمة تبنينا بها عن إعزاز من سواك اللهم عدالة محظة تامة تبنينا بها عن عدالة إضافية اللهم حل من تغنينا به عن كل فضاغة وغلظة اللهم حفظا تاما تغنينا به عن حفظ من سواك اللهم كرما وإكراما تغنينا بهما عن إكرام من سواك اللهم استغنا أن تغنينا به عن سؤال من سواك اللهم حكمة تغنينا بها عن فلسفة من سواك اللهم إجابة لأدعيتنا تغنينا بها عن تسأل من سواك اللهم مدا تاما تغنينا به عن تواد من سواك اللهم إحقاق الحق تغنينا به عن الغدر والظلم اللهم كدرة وكوة تغنينا بهما عن كدرة وكوة من سواك اللهم متانة تغنينا بها عن اليأس والذلة اللهم نفعا من لدنك تغنينا به عن منفعت من سواك اللهم حمدا وثناء تغنينا بهما عن الغفلة والكفران اللهم إبداء من جديد لخدمتنا تغنينا به عن إعانة من سواك اللهم إعادة لأموالنا وأملاكنا تغنينا بها عن إعادة من سواك اللهم حياة هنئة تبنينا بها عن إعانة من سواك اللهم يا أحد يا صمد أغننا بحقهما عن رعاية من سواك اللهم اقتداراً من لدنك تغنينا به عن اقتدار من سواك اللهم تقديماً في أميرنا المعنبية تغنينا به عن تأييد من سواك اللهم توبةً نسوحا تغنينا بها عن توبة الغافلين اللهم نورا من نورك تغنينا به عن أنوار من سواك اللهم صبرا جميلا تغنينا به عن شكاية أحوالنا اللهم سترى لعيوبنا تغنينا به عن ستر من سواك اللهم اغنا من لدنك تغنينا به عن اغناء من سواك اللهم صبرا كل أنواعه تغنينا به عن تأييد من سواك اللهم تضرعا وتواضعا تغنينا بهما عن تملق من سواك اللهم بصيرة وفطنة تغنينا بهما عن دلالة من سواك اللهم عزة تغنينا بها عن التذلل إلى من سواك إذة سليمة تغنينا بها عن الغل والغش اللهم فقه القرآن والأحاديث تغنينا به عن رأي من سواك اللهم حذرا من أعدائنا تغنينا به عن تحذير من سواك اللهم عدلا وكسطا تغنينا بهما عن كل جور وظلم اللهم حكمة وفصلا للخطاب تغنينا بهما عن التكلفات اللهم المودة والمحبة تبنينا بهما عما مودة ومحبة من سواك اللهم حياة طيبة تبنينا بها عن عيشة غير مرضية اللهم لطفا وكرما تبنينا بهما عن مطف وإكرام من سواك والشبهات اللهم صيانة عظيم به عن تتبيب من سواك اللهم بورا لأعدائنا Ve tedmiri manço lan kin Yeah.